صلي وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فاهلا ومرحبا بكم جميعا وأسأل الله عز وجل في الحسنى وصفاته العلا ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وان يقبل الله عز وجل منا صالح الاعمال ثم قبل ان نبدا في درسنا نذكر انفسنا والسامعين بما سمعناه من القارئ في الصلاه حينما تلا قول الله تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فما الذي حملهم على هذه المقولة فالنفوس السليمة تعلم أن الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير ولكن الحامل على ذلك هو الجهل الجهل بشرع الله عز وجل وهذا تأتى من وساوس الشيطان فقبل هذه الآية حذر الله عز وجل وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ابويكم من الجنة فعدوة الشيطان ظاهرة جدا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 العداوة, العداوة البينات وفي سياق الآيات بين الله عز وجل عظم الجهل وخطورة الجهل قل إنما يأمر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن انظر إلى هذا الترتيب والإث والبغض بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وذكر اعلى من ذلك وقال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا لشناعه الجهل انظر كيف فعل الجهل باصحابه قد تسفك الدماء بسبب الجهل والجهل ايضا متعلق بما نحن فيه فالأمة المتقدمة في العلم تجد أنها ناهضة في شتى جميع المجالات، كما قلت لكم قد يتسبب الجهل في إراقة الدماء وهتك الأعراض إلى غير ذلك. يعني هذا الرجل قتل مئة نفس سبب إيش قلة العلم، بل ربما بكلمة واحدة. يعني هذا الرجل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يلتفون حوله أو الرجل <تصفيق> الذي سئل عن الغسل كان جريحا أصيب فقال له ليس لك رخصة حينما أزمد أراد أن يتيمم أو نحو ذلك قال ليس لك رخصة فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله هل سال هذا بسبب قله العلم انظر كيف ان العلم قد يمرغ او يمر انفى صاحبه في التراب حديث في البخاري حديث عمار بن ياسر كان في مسيره فاجنب اصابته جنابه قال فتمرغت في التراب كما تتمرغ الداب ضمن أن التيمم ان جميع الجسد لا بد أن يصيبه التراب قال فتمرغت في التراب كما تتمرغ الداب وعلى النقيض من الموقف الذي قبل ذلك حديث عمر أو عمر بن العاص لما كان في سرية وأجنب كان الجو بردا فصلى بالناس وهو على هذه الحالة ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له تذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فالعلم نجع لأهله وعصم من الفتن والله عصم من الفتن الفتن لابد منها لابد منها شئت ام أبيت قال الله عز وجل الف لام احسب الناس أن يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون فلا بد ان تفتن اما في مالك اما في ولدك أو نحو ذلك نبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين فلا بد من الابتلاء لماذا ليميز الله الخبيث من الطريق ولكن لا بد ان تعلم لك إن كنت صادقا وكنت على تقى فإن الله عز وجل سيعصمك من هذه الابتلاءات انظر إلى يوسف قال الله عز وجل فلما رأى برهان ربه نور العلم ونور الحكم فكان عصمه, عصمة لنبي الله, الله يوسف أما القلب الخاو كما هو حالنا اليوم فستجد الجذع وكما ترون اليوم من حال الناس وكأن ما هناك رب يعتمدون عليه في جلب النفع وفي دفع الضر إنما يعلقون آملهم وكل شؤونهم على غيرهم هذا منافي تماما للتوكل فالتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل جلب الخير وفي دفع له فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علم، هذا حتى لا تستهين بهذا الأمر هذا الأمر ما علت الأمة إلا لما حملت وهذا الجهاد الأكبر قال الله عز وجل لنبيه وجاهدهم به جهادا كبيرا فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإمام وقفنا في الدرس الماضي عند البيوع المحرمة ذكر المصنف حفظه الله تعالى قال بيع النجش النجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ولا تناجشوا له صور رجل يعني بيع المزاد كما تعلمون جائز فجاء رجل يحضر هذا المزاد وهو لا يريد الشراء لا يريد الشراء إنما يريد أن يرفع في سعر السلعة الرجل عرض السلعة مثلا بعشر جنيهات واحد بيزود جنيه ثاني بيزود اثنين يعني آخر سعر لهذه السلعة خمسة عشر فيأتي هذا الناجش الخائن ويزيد في السلعة حتى يطمع بعض الناس فيها أو يطمع من يكرهه ومطبائق من إنسان فيخليه يزود حتى ما يوصلها مثلا ثلاثين جنيه مثلا أو نحو ذلك ثم ينسحب من هذا الأمر بهذا لا يريد الشراء إنما يريد ضر المشتري أو نفع, نفع البائح أو يريد أن يمزح ليقال عنه أنه معه مال ونحو ذلك من هذه الأمور فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم قال بيع الحاضر للبادي الحاضر هو من أهل المدينة يخرج يتلقى الجلد الرجل الذي من أهل البادية يأتي بالبضائع يأتي مثلا بسيارة طماطم أو نحو ذلك فيأتي ويقول له دعها عندي وسأبيعها لك يعني على التدريج السوق الآن مريح أنت لو نزلت السوق الآن يعني لن تربح فيها فدعها عندي في مخزني أو نحو ذلك فهذا لا يحل لك لا يحل له، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم علل قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض إذا هذا الأمر حيب فيه تضييق على المسلمين لمصلحة, لمصلحة فرد؟ فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة راجل لما ينزل بخمسة طماطم أو نحو ذلك يقين ان نحن عارفين اللي هو مش هيرجع بيجي مش عايز يرجع بي. وزيك عايز آخر النهار إذا مع مثلا فضل طن أو فضل قفصين أو نحو ذلك كلامه كمان ينزل في الإيه في السع عشان ما يكلفش نفسه ومش فهذا فيه إيه فيه توسيع على المستوى إذا قال نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال أن يكون له سمسارا يعني إيه, إيه؟ بنقول عليه إحنا الدلال <تصفيق> ثم قال بيع مصرار التصرية كما تعلمون هي حبس اللبن في ضرع في ضرع البهينة لكي يغش المشتري رجل التاجر قبل ما يطلع السوق بيوم مثلا قل لأولاده خلاص لا تحلبوا الإه البقرة أو الجموسة أو نحو ذلك ليه؟ يقول حتى يعني يجتمع اللبن فيها ويظن المشتري أنها تحلب كثيرا. هي بتحلب ثلاثة فلما يحبس فيها اللبن هتحلب ستحلب إيه؟ لمدة يوم مثلا خمسة كيلو مثلا هذا طبعا يؤثر في السعر كما تعلمون ياتي الرجل ويحلبها في اليوم الأول يجدها خمسة كيلو كما قال الرجل والثاني هكذا ثم في الثالث يظهر هذا التدليس كما سياتي معنا في خيار التدليس فهنا هذا الرجل مخير لومن المشتري الذي وجد هذا التدليس مخير أن يردها لصاحبها ومعها صاعا من تمر انت لو حصل لك الموقدة خلاص تجيب اثنين معك تقول الله يحصل كذا كذا وتذهب لهذا الرجل تقول له خذ البقرة تحتك وتعطيه صاعا من ايه من تمر تبليه صاع من تمر النبي صلى الله عليه وسلم قضى بصاع من تمر وكأن هذا الصاع فيه فض للنزاع. للنزاع حتى لا يحدث نزاعا بين البائع والمشتري, والمشتري. ممكن الرجل يقول له ده حلبت عندك كثير وكذا وكذا خلاص فهذا الصاع في مقابل حسم هذه هذه المشاكل. طيب الرجل المشتري هيقول مثلا انا صرفت عليها مثلا خلاص صرفت عليها أكلتها وكذا طيب أنت في مقابل ذلك اخذت أخذت ما فيها من لبن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان يعني الخراج بالضمان الخراج اللي هو الربح اللي الذي خرج من هذه البهيمة من, من لبن ونحو ذلك أنت بتاخده في مقابل انك, إيه؟ إنك وكلت خلاص أما الصاعم التمر ده في مقابل إن هي كان فيها لبن بالفعل في أول إيه في أول يوم وخلاص إذا ما الالتاني يقول له في أول يمكن فاتلاته ولا ده يقول أربعة هو صاعم إيه من تمر ما فيش صعم من تمر مثلا ممكن يبقى صعم من إيه من بور أو نحو ذا، تمام؟ الخرج بالضمان أنا باخد خرجها كمشتري في مقابل أنها لو أصيبت فهي من ضماني أنا. يعني انت لو شاري بفر الآن خلاص ويتتفرق عليها مثلا لمدة اسبوع مثلا خلاص أو لمدة يومين هذا ما يسميه العلماء بخيار الشرط لكذلك تيجي بعد اليومين خلاص آخر موعد أنتم متفقين عليه عايز ترد ترد طب في خلال اليومين لو حدث لها شيء هي من ضمان مين لو لها شيء عندك نقول تاخد حكم الأمانة لا فهي من ضمانك خلاص فالغنم بالغرم فهي من ايه من ضمانك يبقى عشان هي من ضمانك يبقى الخرج منها ايه لك فنماءها المتصل والمنفصل لك على الراجح منقول اهل العلم ورجح ذلك شيخ رساله الثانيه رحمه الله تعالى اي نماء منفصل خلاص منفصل لبن مثلا خلاص هو لك مقابل ايه الضمان وانك بتاكلها والكلام بكل هل المولود هذا نماء متصل ام منفصل, أم منفصل, أم منفصل, أم منفصل؟ متصل ولا منفصل متصل متصل بامه خلاص وهذا كان موجود نحن احنا في النماء الذي حدث عندك فاللبن ده حصل عندك في بسبب انك وضعت لها الاكل ونحوها قال بيع الثنية إلا أن تعلم بيع الثنية هو الاستثناء من فحش تبيع مثلا عشر أشجار لرجل وتقول إلا واحدة فلا بد أن تحدد هذه الواحدة من تبيع خمسة من الاغنام وتقول إلا واحدة خلاص قلت إلا واحدة تقول إلا هذه ونحو ذلك حتى لا يكون هناك غرار لأنك لما تيجي تستثني هاتنقي أفضل, أفضل واحد. قال بيع المحاقلة. بيع المحاقلة كان بيع يتبايعه أهل الجهل. هو بيع الحنطة للغله يعني في سنبلها بحنطة صافية. بيع الحنطة غلة. في سنبولها, في سنبولها بحنطة في إيه؟ صافي. صافي يعني لسه الغلة في السنبل بتاعيث بتاعي خلاص, خلاص. لك واحد تاني عنده شوية غلة في البيت قل لك مثلا يجي حوالي مثلا نصف أردب أو كذا تدهمني مثلا بما يعادل مثلا نصف قرض أو نحو ذلك هذا حرام لا يجوز لأن الآن مش محذور واحد لا أكثر من محذور محذور الأول اللي صار فيه إيه؟ جهالة فأنت ما تدري نوع مثلا الغلة التي في السنابل أو إذا علمتها فأنت ما تعلم المقدار خلاص والعلماء يقولون يقولون الجهل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هل انت الان تعلم ان البر الذي عندك في بيتك حتى وان كنت تعلم مقداره هل تعلم انه يساوي ما في هذه السنابت تعلم ولا تجهل تجهل طيب الجهل ده في مقابل ايه في مقابل كانك تعلم ان هناك, تفاضل. هناك تفاضل. تفاضل يعني زياده يعني, يعني كان لوحد يقول لوحد واحد يقول واحد تشتري عشره كيلو قم, قم, قم باتناشر كيلو هذا هو التفاضل, هذا هو التفاضل. يعني إيه في زياده خلاص, خلاص؟ هذه زياده لان في الاولى نحن علمنا غالبا انه سيكون هناك زياده الجهل بالتساوي كالعلم بالإيه بالتفاضل قال والمزابنه هذا ايضا يعني سيكون فيه نفس المحذور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا خلاص ده ممكن يجف وينقص إذا نفس نفس المحذور او تمر خلاص ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية العراية لبيع الرطب، على رؤوس النخل خلاص بتمر تمام هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشروط انت عندك شويه تمر مثلا, مثلا. تشوفين في بيتك خلاص وأن نفسه اشتهت إلى أن تاكل من هذا الإيه؟ الرطب, الرطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوسر عليك ويجيز لك ذلك ولكن بالشرط الشرط الأول الا تكون أو تكون محتاج إلى ذلك خلاص وليس عندك ما تشتري به لأن لو معك فلوس خلاص لما تروح تشتري الرطب إن إحنا عندنا التمر من الاصناف الربويه النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالإيه؟ بالتمر يدا بيد مثل ايه بمثل لو معاك فلوس خلاص رحت تشتري فلا بد ان تكون محتاج كنش معك معاك مال خلاص ولا يزيد هذا عن خمسه اوسق يعني الكمال اللي هتبادل بها ديت ما تزيدش عن ايه عن خمسه اوسق والوسق قلنا كم ستون صاعا, صاعاً, صاعاً, صاعاً خلاص يبقى خمسة في ب بتلتمية خلاص خمسين في ستين بتلتمية خلاص يبقى خمسين ايه صاع والصاع اربع, أربع أمداد فلا تزيد عن هذه, عن هذه الكمية, الكمية وهنا بيقوم, بيقوم الخرس يعني محل الايه يحل محل, محل التقدير يعني زيد خمسة يزيد هنا تقل فهذا مرخص فيه قال بيع الهرة الهرة اللي هي القطة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور في روايه مسلم يعني زجر عن ثمن ولكن بعض العلم اختلفوا هل المقصود بالقطة القطة المعروفة لدينا المألوفة أم المقصود بها ما توحش من القطة يعني كان زمان يقول عليها الأيل القط البراو نحو ذلك تمام فبعض العلم حملها على ذلك وابن القيم رحمه الله تعالى يعني حمل النص على ظهره خلاص ككلامه تماما في بيع, بيع الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن, ثمن, ثمن الكلب فحمل على هذا كلب الصيد وكلب الكلب وجميع الـ الكلاب لم يفرق في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وبيع المعاومه اخذنا من يعرب بيع المعاومه لو بيع السنين لو الرجل الذي يبيع الحديقة لمدة أربع سنوات قلنا هذا فيه غرض وبيع الذهب بالورق دينا هذا يأتي معنا في باب الربا ونفصل فيه إن شاء الله بيع الحيوان بالحيوان نسيئه عن, عن سمره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ولا بأس به يدا بيد يعني ما ينفعش يبقى مثلا معاك بقرة تقول أو رجل يأتيك ويقول لك مثلا بيع علي هذه البقرة بعجلين مثلا وزن العجل مثلا 100 كيلو يجوز هذا هذا نسيئة يعني هسلمك العجلين بعد بعد اسبوعين هذا نسيئة مدام نسيئة في تأخير يبقى لا يجوز خلاص لا يجوز ولكن يجوز كيف؟ يجوز يد اليد يعني يجوز انكيبه معك بقرة ورجل معه ثلاث مثلا عجول مثلا صغيرة تقول له ايش رايك تأخذ هذه البقرة وتعطيني مثلا الثلاثة سلم استلم هذا لا بأس به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به يدا, به. يداً بيد يدا بيده وكذلك بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع وصاع المشتري عن جابر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري قال بيع أو باب الخيار باب الخيار الخيار هو الأخذ بخير الأمرين الامضاء أو الفسخ هذا من البيع أو من المشتري فالإنسان قد يعني يراجع نفسه حينما يشتري سلعه من السلع، ويحتاج أن يردها أو نحو ذلك فالشارع وضع له هذه الأمور للتيسير عليه فاول قسم من اقسام الخيار هو خيار, خيار المجلس كما تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري البيعان بالخيار البيعان بالخيار يعني البائع والايه والمشتري ما لم يتفرقا يعني بالخيار ايه يعني كل واحد بالخيار انت عايز ترجع في البيت، ارجع وانا عايز ارجع ارجع بس بشرط الا, بس بشرط. ألا تحدث فرقة بيننا. بيننا يعني انا الان, أنا الآن اشتريت سيارة مثلاً, مثلاً, من مثلا من الشيخ خالد مثلا تمام تمام بعشرين ألف. الف هي مش بعشرين طبعا هي, طبع. طبع. هي تساوي أكثر. اكثر ربنا يبارك. فبعد, فبعد دقيقة, دقيقة واحدة, واحدة بدلي ان ارد هذه السيارة خلاص خلاص فهنا قلت له خذ سيارتك أنا والله محتاج الفلوس دي أنا هشتري مثلاً عربية 28 بعشرة ألاف واخذ العشرة ألاف مثلاً أستثمرهم في أي مشروع خلاص؟ هل هنا يقول لي لا أرد عليك البيت ولا أعطيك المال ليس له ذلك ما دمت أمامه وما حدثت الفرقه فهنا حقي ان ارجح في الايه في البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يتفرقا خلاص ولكن قد يسقط كل واحد منهما الخيار يعني يتبايع على الا خيار اسمع انا سابيع عليك هذه السياره ولكن لا خيار لك ولا خيار لي يعني ما فيش رجوع خلاص يعني قبل ما اقول هذه الكلمه كنت باقول هذه جزئية. جزئية. ان يجوز للرجل دام ما حدثتش فرقه ان يرجح في البيع فرد رجل من إخواننا التجار عندنا في البلد قال لا اسمع دا ما كلام ده مش عندنا قلت له لماذا قال البيع والشراء, والشراء عندنا, عندنا كالطلاق خلاص ما فيش شغل قلت له ما هو فعلا هو هذا عندك إلا ما عندنا احنا حاجة تانية اسمع بقى وصلى على النبي كده وقل سمعت وأطعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا اجيب لك رخصه رخصه برضه من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وبينت له إنك لو عايز تتعامل هذه المعامله تشره وتقول له ابيعك هذه البقره او هذه السيارة ولكن ليس لك إيه ليس لك خيار طبعا مش الخيار اللي احنا بناكله الخيار اللي هو التخير يعني تمام معلش يعني وش من ناس تمام فالله يبارك فيكم يجوز ان كل واحد يسقط لايه خيار او واحد يسقط واحده والثاني ما يسقطش واحد يقول له عم انا هبع لك وانا مش راقي الثاني يقول له برضو انا ايه ما زلت على حق خلاص يبقى على حسب ويجوز ان يشرطاه في خلال العقل او بعد الايه او بعد العقل تمام خيار الشرط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم خلص فالرجل اشترى منك سيارة وقال لك يعني أريد أن أجربها كم المده تفقتما على اسبوع مثلا هذا لا بأس لي طبعا بعض اهل العلم حدد مثلا قال لا يزيد عن ثلاثة أيام قياسا على مصرى ولكن هذا ليس بصحة فعلى حسب الايه المتعرف المتعارف عليه في هذا الامر يبقى في خلال الاسبوع خلاص هذا الرجل المشتري له حق الرجوع وكذلك الايه وكذلك البائع وكذلك البعث قلنا انما في خلال الاسبوع المتصل المنفصل من حق من من حق المشتري, المشتري. لماذا؟, لماذا؟ لأنه ضمن ضم. لو حدث شيء يضمنه ولا لا يضمنه البائع ليس له الحق في التصرف في الثمن خلاص لأن الراجل ممكن يجي بعد يومين واخد شرط ويقول له أنا لا أريد هذه السيارة أعطيني والله إذا أنا وضعت مالك في مشروع من المشاريع هذا لا يستحق، فلا بد أن يبقى المال معه حتى يعني يتم البيع وتنتهي فترة الـ خيار الاختيار الشرط، ولكن لو تصرف المشتري في السلعة بما يدل على رضاه بها، فنلزم ولا لا نلزم؟ نلزم ولا نز نلزم يعني مثلا رجل اشترى منك بيتا وقال انا أفكر وأريد أن يكون خيار الشرط لمدة مثلا شهرين أو شهر عمل ما أشوفها اجمع نفسي واجمع فلوسي وأبيع اللي عندي لو فقف لنا بيع مثلا المواشي ونحو ذلك سأشتري ما وفقتش في خلال الشهرين أو على حسب الاتفاق, الاتفاق خلاص سأرد عليك, سأردو عليك إيه البيت, البيت, البيت فالرقل قاف خلال الشهرين البيت كان مثلا في الأسكندرية مثلا كان في موسم الصيف تمام والسياح طبعا بيقبلوا على مدينة الأسكندرية عازنا الله من ذلك فكان يؤجرها في اليوم مثلا بماء جنيه ويقبض هذا المال ثم جاء بعد شهرين وقال أنا ما استطعت أن أجمع مالا لأشتري هذا هذا البيت فنقبل منه ولا نلزمه بالبيت هذا يلزم بالبيت لأنه تصرف فيه بما يدل على أنه ارتضى خيار الغب خيار الغب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الايه تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى الثوق فهو, فهو بالخيار. خلص. الغضن هو المغالبة. خلص. تغلب إنسان على شيء يعني تخطعه ويعني تهضمه حقه أو نحو ذا. من ذلك مر معنا اللي هو خيار اللي هي مسألة التدليس. ومسألة النجس الرجل الذي لا يريد أن يشتري ولكن يريد أن يضر الباع أو ينفع له او ينفع المشتري خيار العيب النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا عن فيه عيب إلا بينه له إذا الشيء لو فيه عيب وجب عليك أن تبينه فلو اشترى منك المشتري سلعة من السلع ثم وجد فيها عيبا فهذا مخير بين امرين إما أن يقبل هذا البيع ويقول أنا اتنازل عن حقي وإما أن يرد هذا المبيع على صاحبه أو يقبله أو يقبل هذا المبيع وله الأرش الأرش اللي هو فرق السلعة بين إني هي تكون معيبة فيه فيه فيه فيه وسليم، معيبة, معيبة سليمة مثلاً بألف جنيه،, بألف جنيه. معيبة لما ظهر فيها هذا العيب, هذا العيب فصارت تسوي تسعمائة تسو تسو إيه جنيهها، يبقى الأرش هنا كم ميت جنيه. جنيه، يبقى, يبقى, يبقى البائع يدفع له ميت جنيه، خلاص ويمضي إيه البيع، يبقى إما أن يأخذ الأرش أو يردها على على صاحب. قال خيار التدليس مر معنا اللي هي مسألة الإه تصريه الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإه الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين ما أن يحلبها ان شاء مسأكها وإن شاء ردها وصاع منه وصاع من, من طبعا بعض الناس التجار يقول أن هذا عرف تعرف عليه الناس. يعني المشتري رايح يشتري وعارف ان التاجر حبس فيها اللبن يعني لسان حاله يقول أنا راضي بذلك نقول له رضاك هذا لا يعنينا وإن أعاننا رضاك فبقي لنا حق وهو حق هذه الماشية فهي تعذب بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا له القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أنت لو حبست فيك الماء البول لمدة يومين قد تموت فما بانك بهذه البهيمة العجماء قال خيار الخلف في الصفة وخيار الخلف في قدر الثمن يعني هذا نقوله إن شاء الله عز وجل في مرة القادمة أقول ما تسمعون وأستغل الله لي ولكم وجزاكم الله خير